الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الذي له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا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 عالم الغيب والشهادة ورب السماوات والأراضين وخالق الخلق أجمعين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وأسوة للمتقين وإماما للصالحين المهتدين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره واعتز بشريعته إلى يوم الدين أما بعد فإننا نسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الأمسية الطيبة على تلاوة كتابه وسعي في الفقه فيه أن يمن علينا بما وعدنا الله عز وجل به من تنزل الملائكة والرحمة وغشيان السكينة ومغفرة الذنوب إنه سميع قريب ثم هيّ بنا أيها الأحباب لنواصل ما بدأنا فيه في شرحنا لآيات من كتاب الله عز وجل ومع اللقاء الرابع والعشرين من سلسلة دروس وعبر من قصار السور وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى سنعيش سويا مع سورة عظيمة ومباركة من هذه السور القصيرة القليلة في آياتها الكثيرة في معانيها ودروسها إنها سورة تحدث في قلوب الراغبين في الآخرة والجنة ميل وتتوعد المكذبين والمعرضين عن الآخرة بالويل وتبشر من أسلم لله عز وجل وبذل ماله ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى بأحسن نيل إنها سورة الليل وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وهذا هو الأقرب للصواب وإن كان قد قيل إنها سورة مدنية والراجح القول الأول ولا سبب معلوم ولا سبب معلوم لنزولها فنزولها ابتدائي قال عز وجل فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى قسم من الله عز وجل والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه أما نحن المخلوقون فليس لنا أن نقسم إلا بربنا لأن المخلوق لا يقسم بالمخلوق ولا يقسم المخلوق إلا بالخالق فالله عز وجل هنا بدأ هذه السورة بهذا القسم وكم كثرت السور التي يبدأ فيها بالقسم وذلك إشارة إلى عدة أمور أولا بيان المقسم به ثانيا بيان, بيان المقسم به وعظمته ثانيا بيان المقسم عليه ثالثا لفت الانتباه رابعا توكيد تحقق هذا المقسم عليه إلى غير ذلك من الغايات التي استنبطها أهل العلم عليهم رحمة الله في الحكمة التي من أجلها يقسم الرب تبارك وتعالى بهذه الأمور وهذه المخلوقات وقد قررنا مرارا أن المقسم عظيم ولا يقسم إلا على عظيم ولا يقسم إلا بعظيم والليل إذا يغشى هذا المخلوق العظيم الليل من منا لا يعرفه فإن الليل نصف أعمارنا والليل إذا يغشى قال ابن كثير يغشى إذا غشى الخليقة بظلامه يعني إذا غطى الخليقة بظلامه ولكن انتبه فإن الله ما قال والليل إذا غشى قال والليل إذا يغشى وأتى بالفعل المضارع قال أهل العلم لأنه يغشى الأشياء شيئا بعد شيء يغشى شيئا ثم يغشى شيئا وهكذا ولذلك يتدرج الليل إذا بدأ فإنه لا يحل من وهلة واحدة ولا يقبل الظلام فجأة بل تظلم الدنيا شيئا فشيئا وهذا مطابق تماما يعني أن هذه الحال وهذا الإقبال من الليل مطابق تماما لهذا الفعل في كتاب الله والليل إذا يغشى يغشى بظلامه الكون فبينما الناس في ضياء ونور وإذ بهذا النور يذهب شيئا فشيئاً ليأتي بعده الظلام وليأتي الله عز وجل بعده بهذه الآية العظيمة وهذا المخلوق الكبير حتى يغطي الكون كله بجناحيه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى أي والنهار إذا أضاء وأنار والنهار إذا تجلى فإن الصبح في خروجه فالغالب يخرج فجأة واحدة فإنه يغشى النهار ويتج ويتجلى ويبهر الأبصار في مرة واحدة ولذا قال تعالى في سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا جلاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى أنار وأضاء وهاتان قلت آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى دالتان على كمال قدرته وعظمة قوته وكمال ربوبيته الليل والنهار آيتان عظيمتان تدلان جليا على أن المستحق للعبادة وحده دون غيره هو الله سبحانه جل شأنه قال تعالى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 فإن الله عز وجل علم ابتداء ما تحتاجه أجسادنا وأرواحنا وبنانا من الراحة والعمل فهيأ لنا جوا معينا تستريح فيه الأبدان وهيأ لنا جوا آخر تنتشر فيه هذه الأبدان للسعي في معاشها فلو أن الزمان كله كان ليلا لهلك الناس وما استطاعوا أن يكسبوا وأن يتكسبوا أو أن يطلبوا الرزق لأنه سوف يعود عليهم ذلك بالضرر وكذلك العكس ولذا قال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يغم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفل تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وقيل إن ما هنا يحتمل أن تكون مصدرية وعليه يكون القسم بالخلق أي وخلق الذكر والأنثى أو أن تكون الماء هنا بمعنى من أي ومن خلق الذكر والأنثى فيكون القسم بالله أي بنفسه سبحانه جل شأنه والقولان ذكرهم ابن جرير والشنقيطي وما خلق الذكر والأنثى هذا وهذه هي قراءة جمهور القراء وجمهور العلماء وهناك قراءة أخرى وإن كانت غير معروفة لكنها صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحذف ماء والذكر والأنثى وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره وساق الأدلة الدالة على هذا الأمر من ذلك ما ثبت في الصحيحين أن قوما من أصحاب ابن مسعود دعاهم أبو الدرداء رضي الله عنه فسألهم من منكم سمع قراءة عبد الله أي ابن مسعود فقالوا نحن قال من أحفظكم لكتاب الله فأشاروا على علقمة ابن الأسود صاحب ابن مسعود وتلميذه قال كيف سمعت عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والذكر والأنثى, والأنثى فقال أبو الدرداء رضي الله عنه والله هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن هؤلاء يقرؤونها وما خلق الذكر وإنثى والله لا أتابعهم وهذا الذي قاله أبو الدرداء إنما هو اجتهاد منه لأن جمهور القراء وال والعلماء بل كاد أن ينعقد على ذلك استنادا للمصحف الإمام المصحف العثماني أنها أثبتت وما خلق الذكر والأنثى والخلاصة بكل بساطة أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وهذه رواية من الروايات والسبعة أحرف ليست هي رواية ورش أو حفص أو الكسائي أو حمزة أو ما أشبهها ليست هذه بل ما يطرأ في القرآن من حذف أو زيادة من بعض الحروف أو إبدال الكلمات مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مع أن هناك قراءة سبعية صحيحة متواترة فتثبتوا وهي قراءة صحيحة ولكن لا ينبغي أن يقرأ بها في مساجد المسلمين خشية إحداث الفتن والبلبلة وكذلك هنا نقتصر على ما كاد أن ينعقد الإجماع عليه ونقترصر على مصحفنا الإمام على المصحف العثماني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى نعم ان خلق الذكر والأنثى أيضا من أكبر الأدلة على وحدانية الله وكمال قدرته فها هنا في هذه السورة كما نلاحظ يقسم الله عز, عز وجل بالأشياء المتضادة ليل نهار ظلام نور ذكر أنثى قال ابن القيم وهنا مناسبة في جمع, في, في جمع الأشياء المتضادة في القسم فإن الله عز وجل كما جعل الذكر والأنثى في جميع الحيوان التي تكون في الأرض من الإنسان والحيوانات فإن هذه الأشياء تخرج من الأجرام السفلية كما أن الليل والنهار يخرج من الأجرام العلوية وما خلق الذكر والأنثى إذا تأمل الإنسان إلى هذين الجنسين المخلوقين في أغلب المخلوقات التي تدب على وجه هذه الأرض يتبين لنا جليا كمال القدرة وأن الذي خلق هذا الأمر إنما هو خالق عظيم بديع الصنعة يستحق أن يعبد وحده دون سواه تبارك وتعالى مسألة التأنيث والتذكير مسألة تفوق جميع قوى وإدراكات البشر إذا تأمل الإنسان مثلا. إلى الحيوانات الثدية التي لها أرحام وتنجب من خلال اتصال الذكء الذكوري بالإناث فإنه يتبين لنا أيها الأحباب من خلال هذا الأمر كمال حكمة الله وقدرته مع أن الأب والأم لا لا دخل لهما في مسألة التأنيث والتذكير على الإطلاق بل هو بفعل الله سبحانه جل شأنه بل بهبته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير ولقد أثبت العلم الحديث أن مسألة التذكير والتأنيث في ماء الرجل لأنه قابل للتقسيم وليس في ماء المرأة والمرأة إنما هي حاملة فقط فهي ليس لها دور في هذا الأمر إلا ما حملت ولذلك نص القرآن على هذا فإن المرأة جعلها الله عز وجل حرثا للرجل نساؤكم حرث لكم والزارع هو الذي يتصرف في هذا الحرث لا تصرف الحارث في الزرع فإذا التقى ماء, الماء مع ماء الرجل مع ماء المرأة من نطفة أم شاج أي من نطفة أخلاط بعد ذلك يأتي الأمر من الله عز وجل بأن يكون هذا المخلوق ذكرا أم أنثى هذا في الحيوانات الثديية يشمل أيضا الإنسان وقد نرى ذلك أيضا حتى في النباتات فإنه قد ثبت في عالم النبات مسألة التذكير والتأنيث وهذا شيء مشهور ومعروف فإن أغلب الأشجار على وجه هذه البسيطة تخرج أزهارا في وقت إزهارها في فصل الربيع منها ما تكون ذكورا ومنها ما تكون إناثا فتتلقح بواسطة الرياح التي قال الله عز وجل فيها وأرسلنا الرياح لواقع. فإذا ما وقع التلقيح على زهرة قابلة بعدها تخرج الثمرة وقد تسقط الزهرة بلا تلقيح لأنها لم تكن قابلة فأغلب النباتي يقع على هذا الوجه وأن التذكير والتأنيث يقع في الشجرة نفسها لكن هناك بعض الأنواع من, تكو من تكون الشجرة فيه ذكرا ولا تكون أنثى ولا تخرج ثمرة مثل بعض بعض النخيل بعض النخيل تسمى نخلة ذكر وبعض أشجار التوت أيضا وقيل لي بعض أشجار التين لا تنبت ثمرا أبدا لأنها أشجار فيها ذكورة ولا يقع فيها التلقيح وذكروا أن فلاحا كثر عنده النخل وكثر في بستانه نخل ذكور فذهب يوما فقطع واحدة واشتثها من عروقها فلما خرجت بفعل الله عز وجل انقلبت إلى أنثى أمر عجب هذا يقولون إنه خارج عن العادة لكنه يتبين من خلاله كمال قدرة الله وأن الذي يستطيع أن يفعل ذلك هو الله عز وجل لا غير وما خلق الذكر والأنثى كما أن مسألة التذكير والتأنيث أيضا مشاهدة حتى في عالم الحشرات وأحقر المخلوقات يعني ما لا يمكن أن يحصيه الإنسان ولا أن يدركه حتى أنهم ذكروا أن بعض الحشرات تلقح نفسها بنفسها فلا تحتاج إلى ذكر بل ذكورتها وأنوثتها في نفسها وذلك يتم باحتكاكي فاخضيها بعضهما على بعض فيقع التلقيح وأثبت العلم الحديث أيضا أن التذكير والتأنيث وجد حتى في المخلوقات التي لا ترى بالعين المجردة حتى في البكتيريات والجراثيم وما خلق الذكر والأنثى وهذا لإعجاز الإنسان ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى هذه الأقسام بهذه الأرضات يتبين بعدها عظمة المقسم عليه قال تعالى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى أي إن عملكم لمختلف وإن عملكم لمتفرق فإن منكم المؤمن بربه ومنكم الكافر بربه كما قال الإمام ابن جرير إن سعيكم السعي هو العمل وشتى جمع شتيت تقتل جمع قتيل ومرضى جمع مريض والشتيت والشتات هو الشيء المتفرق المختلف إن سعيكم لشتى قال ابن القيم وها هنا قسم بزمان السعي وبالسعي من أجل بيان عظمة اختلاف جزاء السعي انتبه فلقد أقسم هنا بماذا؟ أقسم بزمان السعي وهو الليل والنهار وأقسم بالساعي وهو الذكر والأنذى من أجل أن يؤكد هذا الخلاف وهذا التباين وهذا التفرق وهذا التغاير في الجزاء أي في العمل إن سعيكم لشتى والله عز وجل أراد أن يؤكد أنه إذا ما كان السعي مختلف هذا مؤمن وهذا كافر هذا طائع وهذا عاصي هذا صالح وهذا طالح يريد أن يبين أن جزاءه في الآخرة لا يمكن أن يستوي فيه المؤمنون والكفار والأبرار والفجار والطائعون والعصاه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إذا, تبين إذا نظر الإنسان بعين البصيرة إلى الناس لو أن إنسانا دخل السوق أو ذهب إلى مكان يجتمع فيه الناس أو يكثر دخولهم إليه ومكثهم فيه أو ترددهم عليه ونظر بعين البصيرة إلى هذه الأعداد الهائلة حتى ولو كان ذلك في أكبر المساجد ينظر فيجد أن الأعمال مختلفة متباينة متغايرة بين مستقل ومستكثر وهذه من آيات الله أيضا ولكل درجات مما عملوا إن سعيكم لشد ثم قال بعدها فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى من أعطى أي من أعطى ما أوجبه الله عز وجل عليه الحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه في باله واتقى ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه فهو ما بخل بما من الله تبارك وتعالى عليه من أصناف الأموال وهنا قال فأما من أعطى وأما هنا شرطية وجواب الشرط سوف يأتي بعد قليل وهنا أعطى وحذف مفعول الفعل كما قال ابن القيم إرادة للإطلاق والتعميم لأنه لم يذكر هذه العطية ما قال فأما من أعطى المال ليكون المعنى أعم وأطلق وعليه يكون الإعطاء عاما لكل ما ينتفع به الإنسان سواء كانت المنفعة عائدة عليه هو أم على غيره فأما من أعطى يشمل ذلك الإخلاص التوبة إرادة الخير الإحسان إلى الناس حتى طلاقة الوجه فأما من أعطى واتقى اتقى بأن جعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقايا وذلك بفعل ما أمره الله به والانتهاء عما نهاه الله عنه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن وصدق بالحسن أي أقر وأيقن إيقان وإقرار الذي يشاهد الشيء معاينة واختلف أهل التفسير هنا في معنى الحسنى فقال بعض أهل العلم هي الجنة وقال بعضهم وهو قول الضحاك هي قول لا إله إلا الله وقال بعضهم بما يخلف الله عز وجل على المعطي وعلى المنفق في هذه الدنيا يعني بالجزاء في الآخرة وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وصدق بالحسنة أي صدق بما سيخلفه الله عليه هذا المتصدق من المجاهد الجزاء الجزيل في الآخرة وهذه في الحقيقة إذا تأملها الإنسان يجد أنها تفاسير غير متضاربة ولا متناقضة بل تصب في مصب واحد وهذه تكون من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد ولذلك الفيت أحسن الأقوال هو قول الشنقطي رحمه الله فلقد فسر الحسن هنا بالجنة لأن القرآن دل عليها كما قال تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة والحسن هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فيكون المعنى هنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي صدق بالجنة ثم إن هذه التفاسير التي ذكرت كل واحد منها مرتبط بالآخر بل من لازمه فهي كلها متلازمة فإن الذي يعطي ما أوجب الله عز وجل عليه وينفق ويتقي ربه تبارك وتعالى ويصدق بما أخبر الله عز وجل به فإنه يرجو ماذا لا يفعل ذلك أولا إلا إذا أقرب لا إله إلا الله فيوافق حينئذ قول من قول الضحاك وإنه إذا فعل ذلك ابتغاء الجنة فإنه يوافق قول من قال إنها الجنة كما هو قول قتاده وقول الشنقيطي أيضا وكذلك من فعل هذا الأمر مصدقا بالجنة فإن من لازم هذا أن يصدق بما سيخلفه الله عليه في الآخرة فكلها تفسير غير متضاربة فأجمع قول في هذا هو قول الشنقيطي وهو الصحيح لأنه قول يجمع جميع التفسير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة قال الإمام ابن قيم ولما, ولما كانت قواعد الدين تدور على هذه الأمور الثلاثة تدور على ثلاثة أمور فعل المأمور واجتناب المحظور وتصديق الأخبار كانت هذه الآيات الثلاث أو هذه الآيات التي فيها الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى شاملة لكل هذه القواعد العظيمة في هذا الدين فالإعطاء من أي باب فعل المأمور والتقوى اجتناب المحظور والممنوع وصدق بالحسن من باب تصديق الأخبار فهذه الثلاثة هي جامعة الدين كله والإنسان يكمل دينه بحسب وجود هذه الأمور فيه فكلما كان الإنسان أكثر عطاء في هذه الدنيا وأكثر تقوى وأكثر تصديقا بالأخبار كلما كان دينه أكمل وكلما كان الإنسان أقل عطاء وأقل اجتنابا للممنوعات والمحرمات فإنه يكون دينه أنقص ويكون أبعد عن الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن يأتي بعد ذلك جواب الشرط فسنيسره لليسرى قال ابن عباس أي فسنيسره للخير أي لعمل الخير فسنيسره لليسرى والضمير ضم ضمير الجمع يدل على التعظيم فالتيسير يكون من العليم الكريم هذا الذي أعطى ما بخل بما من الله عليه وهذا الذي اتقى ربه وصدق بالحسن وصدق بالأخبار ولم يشك ولم يرتب هذا جزاؤه يأتي من عند الله في هذه الدنيا وهو أن ييسر له أعمال الخير فسنيسره لليسرى جميع أعمال الخير تسمى يسرى وهناك قول آخر ذكره مقاتل والفراء والكلبي فسنسيره لليسرى أي سوف نوفقه للعود إلى العمل الصالح للعود إلى العمل الصالح ولذا قال بعض السلف إن من جزاء الحسنة أن يوفق الإنسان لفعل حسنة بعدها ومن جزاء السيئة أن يفعل سيئة بعدها فحسنة تجر حسنة وسيئة تجر سيئة إذا لم يتب الإنسان من هذه السيئة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى تكون جميع أفعال الخير, تكون جميع أفعال الخير ميسرة له سهلة لينة غير غير مستعصية ولا مستصعبة وذلك عائد إلى هذه الأمور الثلاثة لأن التيسير لليسرى والتيسير إلى أعمال الخير يعود إلى هذه الأمور وإلى هذه الشروط التي ذكرت الإعطاء والإنفاق في سبيل الله وكذلك الإنفاق بكل خير يمكن أن ينفقه الإنسان وأن يدره الإنسان لأنه ليس شرطاً أن يكون مالا كما قلنا لأن المعنى عام يمكن أن يكون بذل جاه أو بذل سلطان أو بذل شفاعة أو عفوا أو ما أشبه ذلك وتقوى الله عز وجل ثالثاً التصديق بالأخبار وعدم الشك فيها هذه الأمور تسبب للإنسان اليسر والتوفيق لأفعال الخير فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسن يسيره لليسرى تصير جميع أعمال الخير وجميع الأعط... الأعمال الصالحة يسيرة عليه هينا لينا ولذلك بعض الناس مثلا حتى نربط هذه المعاني بواقع بعض الناس الأليم أقول المرير يشتكي أنه لا يستطيع أن يصلي الجمعة ليش اشتغل ما أستطيع ما سنحت له الفرصة في أن يصلي نقول العيب فيك أنت قلبك هو السبب فعلك هو السبب أنت المتسبب فيه لو كنت حقيقة صادقة لو كنت حقيقة معطية لو كنت حقيقة متقية لا الله عز وجل لك اليسرى وها هي الآية تثبت هذا المعنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى فلا تيسير إلا إذا أقبل الإنسان على ربه إذا أقبلت على الله وأردت حقيقة أن تقوم بأمر الله فإن الله يذل لك جميع الصعاب أما إذا رأيت الأبواب تغلق دونك في وجهك أنت السبب إذن حاسب نفسك حاسب نفسك فإن المسألة فيها غبش أن تظهر أمام الناس بمظهر الأولياء والصلحة والأطقية شيء يسير هذا أما بينك وبين الله كيف أنت فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى تيسير من الله وتذليل من الله تبارك وتعالى ولذلك بعض الناس يا سبحان الله فلان يحج كل سنه كثير الاعتمار كثير البذل من اين ياتي بهذا المال تيسير من الله تيسير من عند الله عز وجل او تجد البعض الاخر يقول هذا بسبب كم كثرت دروسه كم كثرت وعظه تجد آخر والله سبحان الله ما في جنازة إلا ويحرص على اتباعها وتجد آخر يقول والله فلان سبحان الله ما يترك قيام الليل أبدا ها كله من الله والمسألة عايدة إلى إرادة الإنسان وهي إرادة تابعة لإرادة الله سبحانه فأما من آطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى إنها فعل الخيرات والتوفيق لها بأمر الله عز وجل ثم انظروا إلى الفريق الآخر وإلى الأوصاف الأخرى وأما من بخل وكذب بالحسن من بخل بما... وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن وأما من بخل واستغنى بخل بما أوجب الله عز وجل عليه إعطاءه والإنفاق منه وهنا كما قال الإمام ابن القيم حذف مفعول الفعل إرادة الإطلاق والتعميم وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة بخل بكل ما يمكن أن يبذله في سبيل هذا الدين بخل بماله بخل بعلمه بخل بجاهه بخل بشفاعته بخل بمعروفه باخل بابتسامته بابتس... باخل بسلامه على مسلم بخل بخل كلمة عامة تشمل كل شيء باخل بتوقيعه واحترامه لأهل العلم وأما من بخل وأما من بخل واستغنى استغنى عن... قال ابن عباس يعني است... بخل بماله واستغنى عن ربه استغنى عن الله عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة البخل والاستغناء من صفات أهل النار والعياذ بالله من بخل واستغنى وكذب بالحسنة البخل بالعلم قد يكون أيضا كما نص الله عز وجل عليه قال تعالى والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أو قبلها ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ومن يكون الشيطان لا وأعتدن الكافرين عذابا مهينة يكتمون ما آتاهم الله من فضله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدن للكافرين عذابا مهينة ما الله عز وجل من فضله من العلم والنور كما قال الإمام ابن كثير إن البخل بالعلم يدخل في هذه الآية من طريق أولى ومن باب أولى والآية نزلت في قتلة الأنبياء شملتهم أيضا الذين كتموا اخبار التوراة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأما من بخل واستغنى وها هنا مقابلة لطيفة كما قال الإمام ابن القيم كيف ذلك؟ قال تعالى في من سيؤسر الله عز وجل له اليسرى فأما من أعطى واتقى وهنا وأما من بخل واستغنى فالإعطاء قابل البخل والتقوى تقابل الاستغناء كيف ذلك؟ يقول الإمام ابن القيم لما كان الإنسان تقي لله أحس بأنه مفتقر لربه فذهب يعمل كل ما يرضيه ويجتنب كل ما يسخطه ألا ترى إلى إنسان يريد أن يتجنب سخط إنسان عليه تجده يتجنب كل ما يمكن أن يثير غضبه ويسعى في كل ما يمكن أن يحقق له إرضاءه فكما أن المتقي اتقى ربه لأنه مفتقر إلى خالقه ومولاه فإن هذا الذي استغنى لم يشعر بأنه مفتقر إلى ربه ولذلك ترك التقوى وهذا من التشنيع بمكان لهذا الذي ترك تقوى الله عز وجل إنسان استغنى فإذا استغنى لا يكون متقيا لأنه يرى أنه ليس في حاجة إلى خالقه والعياذ بالله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسيره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن وهذه نقول فيها مثل ما قلنا في وصدق بالحسن كذب بالحسن كذب بلا إله إلا الله كذب بالجزاء في الآخرة كذب بالجنة كذب بما سيخلفه الله سبحانه وتعالى له إذا ما أنفق ماله ابتغاء وجه الله إذا كذب بهذه الأمور كلها وأما من بخل وأما من بخل واستغنى وكذب بِالْحُسْنَةَ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةَ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةَ تَيْسِير للعُسْرَةَ والعياذ بالله الجزاء من جنس العمل أيها الأحباب وعما من بخل واستغنى وكذب بِالْحُسْرَةَ جواب الشرط وجزاء هذا الذي اتصف بهذه الأوصاف أنه يُيَسَّرُ لِلْعُسْرَةَ قال أبو حيان والعسرة ليست لها تيسير وإنما هذا على سبيل المقابلة العسرة تعسير في الأصل لكن هذا من أجل أن تحصر المقابلة في الآية نؤسره لليسرة وهنا نؤسره للعسرة العسرة في الأصل كلها عسرة ما فيها تيسير لكن مراعاة للمقابلة هنا في كتاب الله صدق أبو حيان فسنؤسره للعسرة قال ابن جرير فسنيسره للعمل بكل ما يسخط الله عز وجل كل ما يسخط الله يكون له يسيرا ولذلك تجد أهل المعاصي وأهل البخل والاستغناء والكفر والفسوق تجدونهم يفعلون الأفعيل ويبارزون الله عز وجل بأمور تنوء الجبال بحملها وهم لا يرون غضاظة فيما يفعلون يجدون هذه الأمور يسيرة جدا يسير عليه أن يزني يسير عليه أن يشرب الخمر يسير عليه أن يراب يسير عليه أن يأكل مال الناس بالباطل يسير عليه أن يسفك الدم الحرام يسير ولذلك تعجبون تقول سبحان الله بعض الناس كيف قتله كيف فجره كيف تخول له نفسه أن يصعد في طائرة ثم يعني يرسل قنابل لتحرق الناس بلا ذنب ولا جريرة يسير عنده ميسر ليش للعسرة أو كيف بعض الناس يقول كيف يعني فلان يعني يستطيع أن يحمل السلاح و... ويقتل به شخصا أو يستطيع أن يأكل مالا محرما كيف هذا يقول أنت عندك ميزان لأنك يسرت بحمد الله لليسرة لكن هو يسر للعسرة فصرت هذه الأمور يسيرة له صلى الله عليه السلام والعافية وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسوف فسن, يس... نعم. فسن يسره للعسرة وهذا أمر مشاهد ومرئي نأخذ على سبيل المثال في المطعومات الإنسان إذا عود نفسه أكل الحلال وتورع واجتنب جبيع المحرمات فإنه إذا ما حصل له مال من طريق مشبوه فإن قلبه تجده يتغير عليه قال الإمام بن الجوزي في صيد الخاطر أكلت أكلة يوما من شيء فيه شبهة فتغير علي قلبي ستة أشهر أمر عجب وهو ها هو عمر بن الخطاب أيضا يحصل له مثل ما حصل الإمام بن الجوزي لكنه تقيأه في الحين كما ذكر ذلك الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة أن أمير المؤمنين عمر أمر غلامه أن يحلب له لبنا ليشرق من شات عمر يعني من شات له فمر الغلام بقوم يحلبون ابل الصدقة فأتى به لعمر فشريف قال سبحان الله لا والله طعمه متغير من أين أتيت به قال والله مرت على أولئك القوم الذين كانوا يحلبون ابل الصدقة إبل الصدقة إن لله وإن إله رجل فأدخل أصبعه فاستقى إنها حساسية الحرام التي ماتت في كثير من قلوب الناس ماتت هذه الحساسية فسنيسره للعسرة كما أن الذي تعود أكل الحرام فإنه يستطيب الحرام ويستخبث الحلاء ذكر الشنقيطي أن رجلا أخبره أنه كان لصا سارقا فترة طويلة من الزمن ثم تاب إلى الله لكن التوبة الظهر ما كانت نصوحا وكان له زرع وأموال كثيرة فنفخ فيه الشيطان يوما فق فاعط لي دراهم قال اعطيك درهم اذهب اسرق لي من زرع فلان المجاور زرعي بس توحش والعياذ بالله هلقمه الحرام الله السلام فذهب الرجل قال فدار من الجهه الاخرى واتى له بثمر زرعه هو قال احسن فلما قضمها تفلها قال ليس فيها طعم المسروق قال اعوذ بالله الا تستحي من نفسك ألا تستعي من نفسك فقد منى الله عز وجل عليك بالأموال بما تستغني به يعني السرقة فخجل الرجل وكف عن السرقة أمر عجب يعني هذا الميزان وهذه الحساسية تحصل للإنسان بهذه الأمور إيش أعطى واتقى وصدق بالحسنة ثلاثة أسباب لا بد أن تحافظ عليها في حياتك إذا أراد الله عز وجل أن ييسر لك أمورك في دنياك وأخراك أن يؤسر لك اليسرى أن يؤسرك لليسرى في هذه الدنيا والآخرة يوفقك الأعمال الصالحة ويؤسر لك حسابك وجزائك ولذلك جزاء التقوى ذكره الله عز وجل مستقلا في آية قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى تجد أن أمور الدنيا كلها تتيسر له حتى وأن جاءت عقبة فإنها قريبة الزوال بسبب تقوى الله بسبب الإعطاء والتصديق بالأخبار وأما من أعطى فأما من من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة وهذه الآيات أيها الأحباب تعد عمدة في باب القضاء والقدر التي خاض فيها الخائضون فإنها أزالت جميع الإشكالات لمن صح فهمه وسلمت نيته وصح معتقده في باب القضاء والقدر من أهل السنة والجماعة آيات معتمدة وهي عمدة في هذا الباب استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة عظيمة خاض فيها الناس مسألة القضاء والقدر فإن الناس اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كبيرا وهد الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فبين من؟ غلى في إثبات القدر حتى سلب فعل الإنسان بالقدرة ميسر لعمله وقرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى الآيات وفي رواية أخرى أيضا أنهم قالوا يا رسول الله أفلنا التكل فمن كان منا من أهل السعادة فإنه سيصير إلى السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فإنه سيصير من أهل الشقاء قال اعملوا فكل ميسر له فمن كان ميسرا لأهل السعادة فسوف يوفقه الله للعمل بعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسوف ييسر له العمل بعمل أهل الشقاوة أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي ذكرتها بالمعنى والروايتان رويتهما باللفظ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة وفي هذه الآيات رد على فرقتين منحرفتين مبتدعتين وهما فرقة القدرية والجبرية أما فرقة القدرية فإنها فرقة نفت القدر وقالوا إنه لا دخل في قدر الله في أفعال العباد الإنسان مستقل بعمله الله عز وجل يقولون إنه خلق الكائنات والحوادث كل الحوادث الكونية من الشمس والقمر والأجرام والكواكب والرياح وهذه الأمور كلها الله خلقها بقدرته وله تقدير فيها أما أفعل العباد فليس له فيها تقدير حتى قال غلاتهم إنه لا يعلمها إلا إذا حصلت والعياذ بالله وصف الله عز وجل بالعز والنقص وأما الجبرية فإنها فرقة غلت في إثبات القدر وقالوا إنه جميع الأمور من تقدير الله والإنسان ليست له مشيئة ولا إرادة فهو مجبور في كل شيء إذا عاص الله فإنه مجبور شرب الخمر مجبور صلى مجبور كله مجبور فحكموا على الله عز وجل بالظلم حكموا عليه تبارك وتعالى بالظلم فرد عليهم القرآن وكذلك هذا الحديث أو الأحاديث التي سقتها وبيّن الله عز وجل بها, بها أن الله تعالى قدر أعمال العباد وأنه خلقها وأن لهم مشيئة أيضا أعطى واتقى أعطى من؟ الرب أم العبد؟ العبد اتقى العبد صدق بالحسن العبد فسنسيره لليسرى الرب عز وجل إذن عليك أنت أن تبدأ والله عز وجل سوف يوفقك لما تريده من الخير والعكس بالعكس أيضا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنسيره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنسيره للعسرة ونترك الحديث عن بقية السورة بعد الصلاة بإذن الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسانا ليوم الدين أما بعد فهكذا يقول عز وجل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر يحال بينه وبين أسباب الخير ويحال بينه وبين أعمال الخير فتتعسر عليه الأمور وتكثر في وجه الأزمات وتعتقبه الكثير من العقبات بسبب أنه بخل وبسبب أنه استغنى وبسبب أنه ترك التقوى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة ثم قال بعدها عز وجل وما يغني عنه ماله إذا ترد وما يغني عنه ماله إذا ترد أي هذا الذي كذب واستغنى وكذ هذا الذي كذب وبخل واستغنى فإنه لا ينفعه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردأ والمازن قيل إنها نافية يعني لا يغني عنه ماله كقوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يعني لم ينفعني مالي وقيل إنها استفهامية ويكون حينئذ الاستفهام للتوبيخ يعني كأنه قال وما يغني عنه ماله إذا تردأ يعني ما الذي نفعه ماله إذا تردأ أما ترد في فالمعنى قيل ان المعنى إذا ترد أي مات وهلك وهذا قول مجاهد رحمه الله لأن العرب تقول ردي فلان أي إذا مات وهلك ورد هذا القول الإمام بن جرير وقال لو كان المعنى الموت لقال وما يغني عنه ماله إذا ردي لكنه قال إذا ترد فيكون المعنى المتعين إذا سقط وهوى وهو مأخوذ من الترد والترد هو السقوط والهوي أين سيسقط؟ سيسقط على أمه وفي أمه الهاوية على أمه على رأسه وفي أمه الهاوية وما يغني عنه ماله إذا تردى ما ينفعه ماله إذا سقط في نار جهنم والعياذ بالله هذا الذي لم يعطي هذا الذي كذب واستغنى وظن أنه في هذه الحياة مستغن عن ربه بماله بثروته بكنوزه بأرصدته البنكية فكان يعيش كما يقال في العلالي يظن أنه يعيش في المقامات الرفيعة مستعليا عن الله مستكبرا عن مولاه مستكبرا عن عباد الله عز وجل ناسب جزاؤه في الآخرة أن يهوي على رأسه وأن يتردى في جهنم لا يدخلها على قدميه بل يدخلها هاويا مترديا مسقطا مقذوفا منبوذا نسأل الله السلامة والعافية وما يغني عنه ماله إذا تردى هو أراد أن يعلو بماله في هذه الحياة أراد أن يستعلي على الخلق بل على الله جل وعلا وهنا سوف يرمى من مكان عالي سوف يترد في النار سبحان الله العظيم وما يغني عنه ماله إذا ترد وإذا ترد وسقط في النار وهوى حينها يتذكر الدراهم الكثيرة المكنوزة والارصدة البنكية النائمة والثروة الكبيرة المجموعة التي متق الله عز وجل فيها وما اخرج حق الفقراء والمساكين منها بل بخل بما من الله عليه بخل واستكبر وارض عن القيام بالامر, بالأمر وما يغني عنه ماله إذا ترد إن علينا للهدى قال قتاده إن علينا بيان الحلال والحرام نحن الذين نبين الحلال والحرام فالحلال والحرام يبينه الله عز وجل والضمير للجمع وهو الدال على التعظيم وقال بعض المفسرين إِنَّ علينا لَ الْهُدَى أي نحن الذين نبين طريق الهداية من طريق الظلالة إِنَّ علينا لَ ويرى بعض أهل العربية أن المعنى إن علينا للهدى أي أن من قصد الله عز وجل فإنه يهديه وجعل الآية كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى واللام للتمليك فالآخرة والأولى كل ذلك ملك لله فالدنيا ملك لله عز وجل والآخرة ملك له يعطي من شاء من عباده مما شاء من, مما شاء من هذين الدارين وهذا هو المعنى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى أي فحذرتكم وخوفتكم نارا تلظى قال الشنقطي واللظى هو خالص اللهب وانتبه فإنه ما قال فأنذرتكم نارا تلضت بل تلضى أصلها تتلظى. لأن الفعل المضارع فيها تتلضى وحذفت التاء للتخفيف ولو كانت فعلا ماضيا لقيل فأنذرتكم نارا تلضت فعبر بالفعل المضارع لأن المراد المستقبل فإنه لم يحدث بعد فأنذرتكم نارا تلضى قال مجاهد تلضى المعنى أي تتوهج فأنذرتكم نارا تلضى إنها نار تتوهج والعياذ بالله وقال الشنقطوي أيضا وهنا ذكر هذه النار بوصفها فدل على أن النار لها أوصاف ولها منازل كما ذكر سقر أنها لمن ترك الصلاة قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فهذه الأسماء المتعددة للنار والعياذ بالله لا تظن أن المسألة هكذا ليس لها غاية وليست لها حكمة بل كل معصية وكل إثم يذكر الله عز وجل المنزلة التي تليق بأصحاب هذا الإثم أو إذا كان هذا الذي ذكر وصفا وليس منزلا فإن الوصف يناسب من اتصف به فتارة حطمة هاوية نارا تلظى سقر السعير الجحيم إلى غير ذلك من هذه الأوصاف وعاذنا الله وإياكم من النار فأنذرتكم نارا تلظة كما أنه جعل للمنافقين الدرك الأسفل منها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا فأنذرتكم نارا تلظة وكم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من النار كم تكلم أيضا عن هذه النار التي ينبغي أن نذكرها دائما وأن نكثر من ذكرها كما قال ابن عمر أكثروا ذكر النار فإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد وإن حرها شديد فأنذرتكم نارا تلظى جاء في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمصه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه أهون إنسان وأيسر عذاب في جهنم رجل يوضع في أخمص قدميه يعني في أسفل قدميه جمرتان من النار يغلي منهما الدماغ قال العلماء ما أن الدماغ بعيد عن أسفل القدم فإذا كان الدماغ يغلي فإن الأمعاء وما في البطن فإنه يسلت ويسقط وفي لفظ الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه أشد الناس عذابا هذا أهون أهل النار عذابا نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار بمنه وكرمه إذا كان أهون أهل النار عذابا هذا بعض الناس يتبجح قل ما هي مسألة كما قالت ال... قال قتلة الأنبياء وقالوا لن تمسن النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهد بعض الناس يتبجح والعياذ بالله يظن أن الأمر هين وإن أهون أهل النار يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى يعني لا يدخلها فتحيط به من كل جانب إلا الأشقى من كل جانب لأن نار الدنيا ليس كنار الآخرة قد يقال أن فلان احترق احترقت يده احترقت رجله لكن نار الآخرة ونار الله عز وجل تحيط بصاحبها من كل وجه من يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون لا تبقى جزئية واحدة ولا شعرة واحدة في جسد إلا أتها النار إلا النار وأحرقتها النار والعياذ بالله لا يصلها إلا الأشقى قال الزجاج وهذه الآية هي دليل أهل الإرجاء في إرجائهم وأن النار لا يدخلها إلا الكافر لأن هذه الفرقة أيضا فرقة منحرفة وظالة تسمى بفرقة المرجئة وهم الذين يقولون إنه ما دام أن الإيمان استقر في القلب فلا يضر مع الإيمان معصية ليفعل الإنسان ما شاء فهو في الجنة فيسوون بين التقي وبين الشقي بين البر وبين الفاجر بين الطائع وبين العاصي يجعلون الذي يقضي ليله بطوله قائما بين يدي الله عز وجل صلاة وتلاوة وضراعة وبكاء كحال الذي يقضي ليله على الكؤوس وفي فراش الزنى إنها فرقة المرجئة التي تؤخر الأعمال عن مسمى الإيمان استدلوا بهذه الآية من جملة ما استدلوا لا يصلاها إلا الأشقى لا تنم لا يصلاها إلا الأشقى قال الزجاج استدل بها أهل الإرجاء على إرجائهم وليس فيها دليل لأن الله تعالى ذكر هذه النار بوصفها ذكر هذه النار بوصفها أي أنها نار ذات وصف معين أنها ذات لضى أنها تتلضى وتتوهج لمن كذب وتولى ورد عليهم الزجاج بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلو كان غير المشركين من الموحدين لا يدخلون النار لم يكن لقوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فائده. لقال إن الله لا يغفر, لم... إن, الله لا يغفر أن يشرك به وانتهى الأمر لكن لما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء يعني من شاء لا يغفر لهم فإذا كان لا يغفر لهم فإنهم يدخلون النار وهذا شيء مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة وأن المسلم قد يدخل النار إذا فعل ما يستحق به دخول النار وهو أيضا تحت منشئة العزيز الغفار إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه ولذلك المرجئة ينكرون أحاديث الشفاعة فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى حقا إنه أشقى الخلق هذا الذي كذب بالحسن هذا الذي أدبر وتولى هذا الذي لم يتق الله عز وجل هو من أشقى الخلق وقال الزمخشري قولا حقا إن هذه الآية في ذكر رجلين عظيمين أما الأول فهو أعظم المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فهو من كبار المشركين فذكرهم الله عز وجل بالوصف بوصفين وذكر لكل واحد منهما جزاءه فكأنما خلقت الجنة لمن اتصف بالتقوى لهذا الرجل وخلقت النار لهذا الذي اتصف بالشقاوة وهما أبو بكر الصديق وأبي بن خلف أو أمية بن خلف وقيل أبو جهل يعني يرى الزمخشري كأن المعنى في هذه الآيات فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسيره لليسرى أبو بكر رضي الله عنه وسيأتي الحديث عنه بعد قليل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسيره للعسرى أنه أبو جهل أو أمية بن خلف فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسيره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسيره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى ثم عرفه فقال الذي كذب وتولى الذي كذب بقلبه وتولى بجوارحه وأركانه فالتكذيب قد يقأ أساسه القلب ويدل العمل عليه لأن التكذيب إما أن يكون بالقلب هذا ظاهر وحينئذ يكون العمل دليلا على تكذيب القلب وقد يكون الإنسان مصدقا لكن أفعاله أفعال المكذبين الذي كذب وتولى كذب الأخبار وتولى عن القيام بما أمر العزيز الغفار الذي كذب وتولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى سيجنب هذه النار الأتقى المؤمن التقي النقي الذي اتصف بالصفات المنجية من النار وسيجنبها الأتقى ثم عرفه فقال الذي يؤتي ماله يتزكى أي الذي يبذل ماله يريد أن يتزكى يريد أن يزكي نفسه من داء البخل والشح ويريد أيضا أن يزكي ماله وأن يخرج الحق الذي أوجبه الله عليه إلا أن الشنقطية رحمه الله يرى أن الآية ليست في الزكاة المفروضة لأنها سورة مكية ولم تفرض الزكاة إلا في المدينة والصحيح خلاف قوله بل إن السورة مكية وتشمل الزكاة المفروضة لأن الزكاة المفروضة فرضت بمكة ولذلك جاء فرض الزكاة في سور مكية أخرى كما في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده وهي سورة مكية وكما في قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهي في سورة المعارج وهي مكية أيضا إذن يكون تكون الآية عامة لتشمل الزكاة المفروضة والزكاة المسنونة لتشمل الزكاة الواجبة والصدقة المسنونة المستحبة وسيجنبها الأتقى سيجنب هذه النار وانظروا كيف أسند هذا الفعل للمجهول سيجنبها من الذي سيجنبه؟ إنه الله عز وجل بمنه وكرمه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يؤتي المال يريد أن يزكي نفسه من داء البخل والشح لأن البخل والشح داءين عضالين والعياذ بالله ولذلك كثير ما يذكر الله في القرآن أهل النار أو من دخل النار ويذكر صفتهم أو صفاتهم من أهم ذلك البخل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 في آيات أخرى قالوا لم نكوا من المصلين ولم نكوا نطعم المسكين إذن هذا بخل ولم نكوا نطعم المسكين وهذا الذي أوتي كتابه بشماله أيضا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فهذا جزاء البخل والبخل من صفات أهل النار نعوذ بالله وسيجنبها الأتقاء الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني أن بذله لماله لمن يبذله أو يتصدق به عليه ليس من أجل رد المعروف الذي أسدى به هذا الذي تصدق عليه وما لأحد عنده من نعمة تجزى فهو لا يعطي المال من أجل أن يرد معروفا قد أزدي به عليه من هذا الذي الآن قد أنفق عليه هذا هو المعنى للآية وما لأحد عنده من نعمة تزأ الإنسان إذا أنعم عليك بشيء فإن من المعروف أن تكافئه بمعروفه هذا إن كنت كريما أما اللئيم فإنه لا يعترف بالمعروف والكريم إذا أكرمته ملكته واللئيم إذا أكرمته تمرد كما قال المتنبي هنا هذا التقي الأتقى الذي سيجنب النار إذا أعطى وتصدق وأنفق إنما يبتغي بذلك وجه الله لا يريد بذلك رد معروف أو رد مكافأة وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نامة تجزة إلا سببا واحدا وهو سبب عظيم وغاية كبرى وهدف أسمى وهو نيل رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة وما لأحد عنده من نامة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى هذه هي غايته لا يعطي ماله ولا ينفق ماله من أجل رد معروف أو المكافأة على شيء أبداً بل يعطي من لم يعطه ويعطي من لم يكافئه يبتغي بذلك ماذا؟ وجه الله عز وجل ابتغى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فهو العلي الأعلى ذاتاً وصفةً سبحانه جل شأنه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وذلك في جنات النعيم يوم أن يحظى بالحزن والزيادة أن يحظى برؤية وجه الله الكريم أن الله علي وعليكم بذلك وسيجنبها الأتقاء الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ويا لها من بشارة ويا له من وعد سيحققه الله تبارك وتعالى لهذا الرجل ولقد ذكر الحافظ بن كثير وغيره من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحكي الإجماع في هذه المسألة مع أن السبب خاص واللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والعلماء يقولون إن صورة السبب قطعية الدخول صورة السبب قطعية الدخول يعني أن الآيات وإن نزلت في أبي بكر فإنها عامة فيه وفي كل من اتصف بصفاته لكنه داخل هو أولا فيها صورة السبب قطعية الدخول فهو أولى المؤمنين بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان من السابقين لهذا الدين فهو الذي بذل ما بذل لإعلاء راية لا إله إلا الله هو الرجل الذي جاء بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سئل عن ذلك وعن ما ترك لأهله قال تركت لهم الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه فلقد كان مؤمنا صديقا تقيا نقيا بذالا سخيا كريما وسيجنبها الأطقى الذي يؤتي ما يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى لأن بعض أهل التفسير يرى أن الآية هذه وما لأحد عنده من نعمة تجزى أنه لما أعتق بلالا رضي الله عنه قال المشركون أعتقه ليد لبلال على أبي بكر لأنه قدم له معروفا من قبل فنزل قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ونسوف يرضى حتى أنه رضي الله عنه كما روى الإمام بن جرير بسرد صحيح كان أبو بكر يكثر من اشتراء العبيد وعطقهم الذين أسلموا هذا هو الشرط فكان يعتق المستضعفين والعجائز فجاءه أبوه وقال أي بني إذا أردت أن تعتق فأعتق رجالا أقوية حتى يدفعوا عنك ويمنعوك من كل سوء ومكروه تعتق عجائز بمالك فقال أبو بكر أي أبتي إنني أبتغي ما عند الله عز وجل هذه غاية لا يريد متاعا دنيويا زائلا ورضي الله عن عمر يوم أن قال وشهد بها لأبي بكر رضي الله عنه قال أعتق سيدنا سيدنا يا لها من نفوس يريد بأبا بكر أنه أعتق بلالا رضي الله عنه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ما يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى بل إن أبا بكر كانت له اليد الطولة في إزداء المعروف لا أقول على ضعفاء العرب وفقرائهم بل حتى على شرفائهم ولذلك كما ذكروا يوم أن أغلص في الكلام في غزوة الحديبية لمن؟ لعروة بن مسعود الثقافي نظر عروب بن مسعود قال والله لو لا يد لك عندي ما, ما كفيتك بها لأجبتك فمعروف أبي بكر طال الجميع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يوم أن ذكر الجنة وقال من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة وفي لفظ فمن كان من أهل الصدقة دعي من, من باب الصدقة ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد وهكذا ظل يعدد صلى الله, صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هل هناك من يدعى من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم وفي رواية ابن حبانا بسند صحيح وأنت منهم فهنيئا لأبي بكر انظر إلى هذه ال... ولا ولسوف يرضى وقد رضي ووالله قد رضي فقد أرضاه الله عز وجل بما أعد له من الكرامة وهو مبشر بالجنة وفيها رد على الرافضة الذين كفروه وسفهوه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى تضمنت هذه السورة وجوها من البديع والبيان نلخصها أولا بين اليسرى والعسرى والأشقى والأتقى والليل والنهار ويستفاد من هذه الصورة أيضا المقابلة اللطيفة بين قوله فأما من آطى واتقى وبين الآية الأخرى بخل واستغنى ويستفاد من هذه الصورة من حيث الفوائد البلاغية والبديعية جناس الاشتقاق في قوله تعالى سنيسره لليسرى فاليسرى من التيسير هل اليسرى من التيسير فهذا يسمى جناس الاشتقاق ويستفاد منها أيضا حذف مفعول الفعل من أجل أن يذهب العقل إلى كل جهة فإن الله قال فأما من أعطى ولم يبين ما هذا العطاء وحذف المفعول مفعول الفاعل من أجل أن يبقى اللفظ عاما يعطي أي شيء ينتفع به ومن فوائد السورة السجع, الم... السجع الرصين الذي لا تكلف فيه بين قوله تعالى الأتقى والأشقى وكذلك السجع المرصى في بقية الآيات. أما فوائد هذه الصورة فهي كثيرة ولله الحمد يستفاد منها فوائد اولا عظمة الليل والنهار إذ أن الله تعالى أقسم بهما ولا يقسم إلا على عظيم وهذه الآيات الكونية علينا أن نتفكر فيها فإن التفكر في عظيم مخلوقات الله عباده. المثلة ما هكذا يعيش الإنسان كما تحيى البهيمة لابد أن يتفكر الإنسان في هذه المخلوقات لأنه كلما تفكر فيها زاد إيمانه وعلم أنها مخلوقات أوجدها خالق عظيم ويستفاد من هذه السورة أن التذكير والتأنيث أيضا من آيات الله حيث أن الله تعالى أقسم بالذكر والأنذى أو بخلق الذكر والأنثى أو بنفسه سبحانه إذا قلنا إن الماء بمعنى من أي بمن خلق الذكر والأنثى ويستفاد من هذه السورة أن أفعال العباد مختلفة متباينة أفعاله مختلفة متباينة وفيه رد على من رد على المرجئة الذين يجعلون الناس على حد سواء المؤمن الطائع لله عز وجل كالمؤمن العاصي والله عز وجل قال إن سعيكم لشد ويستفاد من هذه السورة إن سعيكم لشد فضيلة البذل والعطاء بذل كل ما يمكن أن يعود بالنفع على إخوانك وعلى أمتك عليك إذا أردت أن تيسر لك الأمور في الدنيا والآخرة أن تكون بمثابة العين المعين التي ينتفع بها من وقف عليها ينتفع بها الناس في شربهم وسقياهم وري زرعهم ومواشيهم وأنعامهم ويستفاد منها أيضا فضيلة تقوى الله عز وجل فأما من أعطى واتقى فهذه ثلاثة أسباب كما قال الإمام بن القيم يحصل بها ماذا؟ تيسر أو التيسير لليسرى وكذلك كمال الدين ويستفاد من هذه السورة فضيلة التصديق بالحسن بل نقول إن ذلك على سبيل الوجوب أما إذا جعلنا المعنى خاصا. بأنه التصديق بالجزاء أو بما سيخلفه الله عليك إذا تصدقت فإنه يكون حينئذ معنا خاصا لا معنا عاما فعلى الإنسان أيضا فعلى الإنسان إذا إذا تصدق أن يصدق بأن الله سيخلف عليه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أيقن هذا لو أنك أخرجت عشرا سوف يمن الله عليك بعشرين إي والله وقد جربنا ولو أنك أنفقت خمسين لأخلف الله عليك مئة جربها وسترى لكن بيقين وابتغاء وجه الله عز وجل وسترى أثر هذا الذي أقوله ويستفاد من هذه السورة ان التيسير في كافة الأمور التيسير لأعمال الخير وغير ذلك إنما هو بيد الله تبارك وتعالى ويستفاد من هذه الصورة أيضا الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس بمخير بل هو مسير في كل أموره فأي عمل يفعله فهو مجبور عليه في فعله حتى قال ابن القيم إن الجبر لفظ حادث بدعي أما اللفظ الشرعي الذي جاء في القرآن والسنة هو لفظ التيسير التيسير وعلى هذا أو يتفرع على هذا إثبات المشيئة للإنسان أعطى واتقى وصدق بالحسنة هل يفعل الإنسان شيئا بلا مشيئة ولا إرادة لا لكن إرادة الإنسان تابعة لإرادة الله ومشيئته تابعة لمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأنت أقصد الخير وانوي واعزم وسل الله عز وجل التيسير والله عز وجل, وجل سيوفقك وسيسر لك جميع سبول الخير في الدنيا والآخرة وفيها أيضا رد على من على القدرية الذين يقولون أن الإنسان مستقل بأعماله ولا دخل لتقدير الله فيها وهذا من الظلال بمكان ولذلك سم مجوس هذه الأمة لأن المجوس يؤمنون بخالقين خالق الظلم وخالق النور والقدرية يجعلون لهذا الكون خالقين جعل الله عز وجل خالق الحوادث الكونية والإنسان خالق الحوادث البشرية وهذه عقيدة المجوس وأعمال العباد كلها مخلوقة وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة والله خلقكم وما تعملون فأنتم مخلوقون وأعمالكم مخلوقة أيضا ويستفاد من هذه السورة ذنب البخل ومنع ما يجب وأما من بخل وقدم هذه الصفة قبل التكذيب لأنها قد تكون سببا للتكذيب والعياذ بالله ويستفاد من هذه الصورة ذم الاستغناء الاستغناء والترفع الاستغناء بالمال والمتاع وقد يكون هذا أيضا حالة نفسية كما ذكر لي بعض من أثق به أن بلدا أصابه القحط والجد فصار الناس يتحدثون ويريدون أن يصلوا صلاة الاستسقاء وهذا شيء طبيعي فإن صلاة الاستسقاء قد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لأنها سبب في أن يغاث الناس وبينما هم في أخذ ورد يريدون أن يصلوا صلاة الاستسقاء إذ أقبل عليهم رجل من أصحاب الثروة والماء فجعل يهزأ ويسخر منه قال أما أنا فغير محتاج لغيثكم ولا لصلاة استسقائكم أنا عندي الرصيد هذه صلاة الاستسقاء عنده والعياذ بالله هذا استغناء هذه صورة جلية من صور الاستغناء غير محتاج والعبد مهما كان ومهما بلغ في هذه الدنيا لا غنى له عن ربه طرفة عين لا غنى له عن ربه طرفة عين مهما كثر ماله لأن المال والثروة يمكن, يمكن أن يسلبها الله تعالى في لحظة واحدة ويستفاد من هذه السورة ذنب التكذيب بالحسنة والتكذيب يقتضي الكفر ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان هو الذي يتسبب في عاقبته وجزائه في الآخرة فالله ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فالذي أعطى واتقى وصدق بالحسن يسر الله تعالى له أموره في الدنيا والآخرة والذي بخل واستغنى وكذب بالحسنة يسر يسره الله عز وجل للعسر إذن على الإنسان أن يختار لنفسه إما هذا وإما هذا إما اليسرى وإما العسرى وهذا بحسبك مستعينا في ذلك بربك متوكلا عليه منطرحا بين يديه تبارك وتعالى ويستفاد من هذه السورة أن المال لا ينفع صاحبه في الآخرة إذا ما لم يستعمله صاحبه في مرضات الله وأصحاب الأموال في الدنيا أكثرهم الذين, هم الذين لا يعرفون طاعة ولا معروفة كلهم يريدون الاستعلاء في الدنيا كلهم يريدون العلو العلو ذاتا وصفة في بنيانهم في رؤوسهم في رقابهم يريدون العلو والاستعلاء لكن ننظر للجزاء وما يغني عنه ماله إذا ترد يسقط يترد في جهنم ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل فكما أن المستغنية الذي كذب أراد الاستعلاء بماله في الدنيا ناسب أن يرم من علم وأن يترد في النار ويستفاد من هذه السورة أن الهداية والضلال بيانها من عند الله وأن الحلال والحرام أيضا من عند الله سبحانه فالله هو الهادي لا سواء السبيل وهو الذي يبين أيضا الطرق الملتوية والمسالك المنحرفة ومنه سبحانه يظهر الحلال والحرام فهو المشرع والعبادة إن علينا للهدى وعلى تفسير بعض أهل العربية أن الذي يقصد الله عز وجل فإن الله يهديه وعلى الله قصد السبيل ويستفاد منها أيضا أن الهداية بيد الله وهي هداية ماذا؟ هداية التوفيق لأن الهداية نوعان هداية دلالة وهداية التوفيق هداية الدلالة هذه للأنبياء والرسل وللدعاة وللعلماء التي قال الله عز وجل عنها يلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تهدي هذه هداية دلالة إرشاد دلالة وإرشاد من هنا الطريق ها هنا الجنة أما هداية التوفيق التي يوفق الله عز وجل بها هذا العبد إلى الجنة فإنها بيد الله وهي التي في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا هو الفرق بين هذه وهذه إن علينا للهداء فأي هداية هذه هل هي هداية التوفيق أم هداية الدلالة الاثنين هداية الدلالة أيضا لأن الله سبحانه هو الذي يهدي فإذا أراد أن يهدي شخصا في هذه الحاية وقيض له سبيل للهداية وكذلك هداية التوفيق ويستفاد من هذه السورة كمال ملك الله المطلق ملك الله المطلق للدنيا والآخرة وأنه الذي يتصرف في هذين الدرين كيف شاء فيعطي منهما ما شاء بالقدر الذي يشاء ويستفاد من هذه السورة أجوب الحذر من النار وكثيرا وملئ كتاب الله عز وجل بهذا التحذير فأنذرتكم نارا تلظى ويستفاد من هذه السورة أن من كذب واستغنى وبخل وأعرض فإن النار مثواه فأنذرتكم نارا تلظى ويستفاد من هذه السورة أن الذي يدخل النار فهو شقي والشقاوة تتفاوت بين إنسان وإنسان كما أن السعادة أيضا يتفاوت فيها الناس فالمنافقون أشقى الناس لأنهم في الدرك الأسفل من النار فالشقاوة تتفاوت بحسب مكس الإنسان في النار والعياذ بالله وبحسب مكانته فيها وهذا الذي كذب واستغنى كذب بالحسن وبخل واستغن يعد من أشق الناس لأن الله وصفه بهذا الوصف بصغة التفضيل وسيجنبها نعم. لا يصلها إلا الأشق ويستفاد من هذه السورة أن أشق الناس هم المكذبون المعرضون عن الدين كذب وتولى لأنه فسر الأشق بأنه الذي كذب وتولى ظاهرة التكذيب أيها الأحباب أظنها بدأت تظهر في بعض أوصات المسلمين مع شديد الأسف في بعض الأمور الغيبية صار كثير من الناس يشكك أو يشك كعذاب القبر وبعض أمور الآخرة وهؤلاء مكذبون لا شك فمن كذب بشيء من أمور الغيب فإنه كافر ويستفاد من هذه السورة فضيلة التقوى وأن الإنسان كلما كان أتقى لله كلما توفر عنده من الأسباب ما يتجنب به النار وسيجنبها الأتقى فكلما كنت أتقى لله كلما بعدت بينك وبين النار وكذلك التقي فإن التقي أيضا في الأصل سيبعده الله عز وجل ويجنبه نار جهنم جنبني الله وإياكم النار بمنه وكرمه ويستفاد من هذه السورة فضيلة وفضيلة البذل والعطاء والصدقة وأنها من أعظم أسباب السعادة في الآخرة ومن أعظم الأسباب التي يدفع بها الإنسان عن نفسه العذاب ففرق بين إنسان من الله عليه بالأموال ففاز بأعالي الجنان لأنه وظف ماله في خدمة